إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جلبا فاتطهروا وإن كنتم مرضاء على سفر أو جاء أحد منكم من الغار أو لمست النساء فلم تجدوا فلم تجدوا ما أنفتم مصعدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم منعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.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 لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتهم وعزرتهم واقرضتم الله قرضا حسنا لا اكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَمَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا ونسوا حظا مما ذكرو به ونسوا حظا مما ذكرو به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إننا صارا أخذنا ميثاقهم فنسوح الله فنسوح الله مما ذكرو به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وسوف ينفّئهم الله، وسوف ينفّئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً، يبين لكم كثيراً من ما كنتم تخفون من الكتاب.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 قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي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 وتلو عليهم نبأ بن آدم بالحق إذ قربا قربا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله اني اخاف الله رب العالمين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 قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا, كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد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 يخرجوا من النار يريدون أن يخرجوا من النار وماهم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم.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 من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك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 سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور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 وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا مصدقا لما بين يديه من التوراة وأتيناه الإنجيل فيه هدوء و مصدقا لما بين يديه من التوراة و هدوء للمتقين وَالْيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَآئِكَ فَأُولَآئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ الكتاب بالحق مصدقاً مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعه أهٌم عما جاءك من الحق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 أفحكم الجاهليات يبغون ومن أحسن من الله حكما ومن أحسن من الله حكما لقوم يقون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء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 ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولا عبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اوليا واتقوا الله ان كنتم مؤمنين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 ما لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر من كانوا وأضل عن سواء السبيل.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 لبيس ما كانوا يعملون لو لا ينهأهم الرّبانيون والأحبار عن قولهم عن قولهم الإثم وأكلهم السُّحت لبيس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة تاني يوفق بل يداه مبسوطة تاني يوفق كيف يشاء؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بصوتان بل يداهم بصوتان بل يداهم بصوتان كيف يشاء.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 ويسعون في الأرض فسادا، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفّرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أزل إليهم من ربهم لا أكلوا لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمّة مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون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 أيها أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان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 لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوا أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وَحَاسِبٌ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمَى وَصَمٌّ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمَى وَصَمٌّ كَفِرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ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 قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا وضلوا عن سماء السبيل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 لبيس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتوالون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم السخط أن الله عليهم السخط الله عليهم وفي العذابهم خالدون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 ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع, ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات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 يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام نجس رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم من وأطيع الله وأطيع الرسول واحذروا فإن توليت فعلموا فعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا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 ليبلو أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ليعلم الله ليعلم الله من يخافه بالغيب فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَن عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا وَطَعَامُهُ مَتَاعٌ لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُم صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ الله وَاتَّقُوا اللَّهَ الذي اليه تحشرون جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والشهر الحرام والهدى والقلاءد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 تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن رتبتم لا نشتري به فمنك ولو كان ولو كان ذا قربة ولا نكتب شهادة الله ولا نكتب شهادة الله إن إذا إلا من الآثمين بَيْنُ ثِرَ عَلَى أَنَّهُ مَا إِثْمًا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 قالوا لا علم لنا إنك أنت علم الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتتك إذ أيتتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهله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 قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين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 لا الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنني أعذبه عذابا فإنني عذابا فإن أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي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 إن تعذبهم إن تعذبهم فإنهم